بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوداد؟ وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم شباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا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 إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاهِينَ مَآبًا لَابِسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا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 حساباً رب السماوات والأرض وما بينهما رحمن لا يملكون منه خطابة.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 فمن شاء تخذ إلى ربي ما أذا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 فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى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 كما بنىها رفع سما فسوى ما وأعطى لي لها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما ومر عنها والجبال أرسلها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاعون الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى فأما من ضعا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 بِكَمْ انتَهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّن يَخْشَاهُ